سؤال رقم أربعتاش أن عطفوا إلى اليسار ألف أمر با أتوقف أعيد أن عطفوا إلى اليسار ألف أمر با أتوقف